شَاهِدُ فَلْيَأْتِنَا بِ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم فان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 ساكنيكم لعلكم تسالون قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء فَخَرْنَهُ <تخلناه> مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فاعِلِينَ بَلْ نَقذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِن مَّن انفون وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ الْعِبَادَةِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ الاکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه الا سُبْحَانَهُ بَلِ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ انم كذلك نجزي الظالمين اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففطعناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فَمِنْهُ خَلَقْنَاكُمْ وَمِنْهُ نُخْرِجُ زَرْعًا تَتَنَزَّلُهُ سَحَابٌ فَنُنشِئُ بِهِ بَلْدَةً وَزَرْعًا وَجَعَلْنَا سقفا وهم عن وهو خلق اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا من قَبْلِكَ أفإن الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ زَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ نَفْسٍ கி الْمَوْتِ தூல்பி بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ ஜாக்கூஷர் وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ اتَّخَذُونكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هم كَافِرُونَ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 روحينا لا يكف ون وجوههم النار ولا انظهورهم ولا انظهورهم ولا هم انصرون بل تاتيهم بعثه فتبهتم فلا يستطيعون فلا يستطيعون ردها ولا هم أُنزِلَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَنْ يَكُنْ لَأَكُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ صَرَعَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يَصْحَبُونَ بَلْ مَتَاعَنَا أُولَٰئِكَ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَقْصَهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُ لا يسمع الصم الدعاء ايضا منذرون ولا ان مسدتهم نفحه من عذاب ربك ليقولوا يا ويلنا ليقولوا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 الذين يخشون ربهم بالغيب وان من الساعه مشفقون وهذا ذكر مبارك انزلنا فُن طال ووجدنا والأرض الذي فطرهن وأن على ذلك من الشاهدين هوة الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعبين وهم ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم انكسوا على رؤوسهم لقد علمتم ما ஓஃபில் குளிம்துன كنا فيها للعالمين ووهبنا لو اسحاق ويعقوبنا فله وكلنا جعلنا صالحين وجعلنا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 وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذْ نَادَانَا قَبِلْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ورقناهم اجمعين وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرز اذ نفشت فيه غنم القوم وكننا وكننا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان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 وَأَنزَلَ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِي إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَعُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ ذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنْ الصَّالِحِينَ أدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وبنون إذ ذابا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات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 انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون ناردا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرجفا فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا حات وهو مؤمن فلا كفرانا نساء واننا لكاتبون وحرام على قرية اهلكنا انهم لا يرجون حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق وقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كن فِيهِنَّ وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيهَا مَاشْغَمَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لا يَحْزُنُهُمْ ال اكبر وتتنقل الملائكه هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيد وعدا علينا ان كننا فاعلين وانا قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا نبلا وقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه لل فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما تعدون إنه يعلم الجهر من القصر تُلْكُم وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ